في تهذيب الكمال وفي تذهيب تهذيب الكمال وفي أيضا تهذيب التهذيب الذي فعله الحافظ ابن حجر رحمه الله 12 مجلدا وفي تقريب التهذيب فهذه الكتب من أنفع ما كتب فيما يتعلق بالرجارج رجال الكتب الستة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 تنظر إلى هؤلاء العلماء الأئمة ابن حجر كم ألف وإش كانت دروسه وإش كانت شيهائل ابن حجر كان له درس في التفسير عامر شرط فيه على نفسه شرطا ألا يذكر فائدة من كتابه كل اللي في الكتب يستطيع الناس الوصول إليه كتب التفسير موجودة كلها استنباطات وشيخ الإسلام من تيمية كم عدد مؤلفاته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 وله صولات وجولات معها حتى الجن أحيانا كانوا يظهرون بصورته يقولون كلاما سيئا وهو في السجن فيقال هذا بن تيميه سمعنا في المسجد الجامع الفلاني يقول كذا وكذا وكذا هو شيطان متمثل بصورته وأحيانا يتمثل بعض الصالحين من الجن بصورته يتكلم بكلام حسن فيذكر هذا لشيخ الإسلام وهو في السجن يقول لعله من إخواننا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 لكن بعد خمس سنوات ماذا تريد أن تبذل وتقدم هل فكرت في هذا نحن نقول الإنسان لا يستعجل بالتأليف حتى ينضج ولا يستعجل أيضا في التصدر ولا يستعجل في إخراج دروسه للناس وفي وفي الأشريطاء ويتصدر في الفضائيات فقد جعل الله لكل شيء قدره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 ابنه الحافظ أبو موسى المقدسي ابنائهم حفاظ نعم قبل ما يتزوج الإنسان أحلام اليقظة عنده انصح التعبير أنه بيطلع أولاد علماء ولا منه درس ولا منه حفظهم القرآن بالكثير قال له يا ولدي رح يدرس علوم طبيعية على أساس تدرس تخصص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 خاصة ما نسمع عنه في هذه الأيام صار ترى كثير من الناس يقول عالم علماء علماء إيش تقال لشباب طلاب صغار قال علماء وهو لم يعرف عنه أحيانا أنه ثنى ركبته يوم واحد في مجلس مجالس العلم ما رؤي يوم واحد يطلب العلم كيف صار علماء عالم ما أدري عالم ما قلت شيخ يعني ممكن نقول